وقال wow. وقال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُوا innama yahdi man huwa musrifun kazzab ya qawmi lakum رُؤْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ لا سَبِيلَ وَشَادِ تَقُولُ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ أحزاب مثل ذأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ الْمَرْءِ الْعِبَادَ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَكْثُونٌ لَهُ جِبْرِينِ مَنَافِعٌ مِنَ اللهِ بِنَاخِب